بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد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 فاما الانسان اذا بل لا تكرمون اليتيم ولا تعاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنس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 يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فاذخلي في عبادي واذخلي جنتي